والله اليوم على بالكم كان كانت مقابلة مديرة كما تعرفوا اليوم قلعنا منافس من السباق ومنافس قوي مديوني وهران راكوا تعرفوه من اللي حكم سيمام الامور هدف ميلود الفريق هذا دار الهدف انتعاه هو هو الصعود اليوم الحمد لله البرمير يكيب قلعناها من السباق ذلك السباق غادي نحصر نورمال مومن بين فريقين فارق الاتحاد وفارق تموشن وتيارت دونك اليوم كما شتوا كانوا عندنا دي سابسانس كما الهدف الفارق اليوم اللي ما العاش بسبب العقوبة بوزكو ما العبناش لما تشتغيليزان دونك لابطار ما لتعبتش ما نحسبلاش فلو دي كون عندنا محيدين سير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 90% 95% نكونوا شمبيون إن شاء الله شخصون دي مي اللي يقع اليوم حضا جميعا كبير هذا كان رقا كبير والله اليوم اليوم كما شتوا اليوم الجمهور اتحاد مغنية بين باللي جمهور يعرف كلمة الروح الرياضية وهذه ضربة ضربة قوية وصفعة كبيرة للناس اللي بغوا يضربوا استقرار للفريق انتعنا احنا ما نعرفوش معنى كي كواليس ركوشتو باسي باصي وشيصرا مع فريق انتع غاليزان غليزان اللي الملعب للملعب مشاودروا شهادات طبية اللي صوروها وما كانش اللي خرب فيهم ما مكو انا كان بعض وسائل اعلام اللي دارتني بلي كنت داخل في الواقعه وانا كنت غايد كنت ميسيون لو جور نتاع غليزان انا نقول لهم باللي فريق المغنيه فريق عريق واليوم الجمهور بين باللي يه... يلي لي لا فيولونس اليوم لو سيرفيس دور الله يعطيه الصحه واليوم احنا لو كان عندنا نحقروا ما كناش نحقروا غيليزان غليزان اللي تلعب طياحه كنا نحقروا فريق مديوني وهران اللي راي يلعب الادوار الطليعيه واليوم اليوم احنا ا جابوا لنا زوج نتاع نتاع لي من نعامه وواحد متيار حنا نقول لهم مرحبا بهم وما دابين يبقاو يصيفطوا لنا ثلاثه ماشي غير زوج ما منصيفطوا مراقبين احنا احنا نقول لهم يحمونا من هذه الكواليس حنا نطلبوا رئيس الرابطه تاع ما بين الروابط باش يحمينا من هذه الكواليس المفتعلة من بعض الفرق و... و... ونطلبوا ونمدوا نيداء للجمهور العريض نتاعنا باشي آذر في روح رياضية والسلام عليكم شخص بالنسبة لأنك أمام السعادية تطلق إمكانية مدية شخص الوضعية نتاع والله الوضعية نتاع انتع... الخازينة والله فارغة والله ولكن أنا نشكر مدير الشبيبة والرياضة نتاع تلمسان اللي دارنييرمون درنا مليون دينار مليون الوالي اللي, اللي راه معنويا مع الفريق كيما نشكر الممولين الفريق اللي راهم لولاهم لهم لو كان الفريق ما في المرتبه الاولى نذكر على سبيل المثال غير ميب نذكر الحاج ملياني نذكر الاخر نتعل كاملي عبدالعزيز بدون ما نسى بدون ما ننسى رئيس البلدية ويجمع عن اللي ركو تشوفوهم كل يوم واقفين معنا وسيطادير عطاونا عطاونا امبارول دونر باش لو كان نربحو المقابله هذه نتاع مديوني فيها إن شاء الله انسيفونسيون باش نكملوا لا سيزون ان شاء الله في ظروف مريحه لابريم تاع الماتش دوك نشوف مع الحاج ملياني وغرمي بالعيد ونعطيوهم إن بريم ان شاء الله بالك نتاع دينار إن شاء الله إن شاء الله يا شكرا بارك شكراً الله فيك